يقول البعض انه لا يجوز إقامة جماعة اخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين فهل هذا اصل وما الصواب جاء في تفسير القرطبي عند الكلام على مسجد الضرار الذي يفرق بين جماعة المسلمين ان الامام مالكا قال لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بامامين خلافا لسائر العلماء وقد روي عن الشافعي المنع حيث كان تشتيتا للكلمة وجاء في فقه المذاهب الأربعة عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد أن الحنابلة قال إذا كان الإمام الراتب يصلي بجماعة فيحرم على غيره أن يصلي بجماعة أخرى وقت صلاته كما يحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب بل لا تصح صلاة جماعة غير الإمام الراتب في كلتا الحالتين ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب أما إذا كان بإذنه فلا يحرم والشافعية قالوا تكره إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب مطلقا قبله أو بعده أو معه إلا إذا كان المسجد مطروقا أو ليس له إمام الراتب أو له إمام الراتب وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت وإلا فلا كراها والمالكية قالوا تحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب لأن القاعدة عندهم أنه متى اقيمت الصلاة للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلى صلاة أخرى فرضا أو نفلا لا جماعة ولا فرادا ويتعين على من في المسجد الدخول مع الإمام إذا كان لم يصلي هذه الصلاة المقامه أو صلاها منفردا أما إذا كان قد صلاها جماعه فيتعين عليه الخروج من المسجد لئلا يطعن على الإمام وإذا وجد بمسجد واحد أئمة متعددون مرتبون فإن صلوا في وقت واحد حرم لما فيه من التشويش وإذا ترتبوا بأن يصلي أحدهم فإذا انتهى من صلاته صلى الآخر وهكذا فهو مكروه على الراجح والله أعلم